بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفي العون بالحق لقوم يؤمنون ان تدعون على في الارض وجعل اهلنا شيئا يستضعف قائفا يستضعف طائفا منهم يذبح ابناءهم ما يستحيي نساء ان انه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين سُبِعَ في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وها وجنودهما منهم مما كانوا أوحينا إلى ما, ما أمم موسى الأربعي فإذا خفت عليهم فإنقِف اليمن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن رادوا إليك وجاؤن من المرسلين. فالتقطوه آل في العون ليكون لهم عدو وحزنا إن في العون وهمان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة في العون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عذابا فعلا أم التقدم ولدا وهم لا يشعون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبديه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت أختي قصي.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 فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوَكَذَهُ مُوسَى، فوَكَذَهُ مُوسَى فَقَبَضَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُبِلُّ مُبِي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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو اللوم قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تبت لي كما قتلت نفسا بالأمس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 املينا قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما ورد ما املينا وجد عليه أمة من الناس يسكن وجد عليه أمة من الناس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 ثمّ تولّى إلى الظّلّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَ لَهُ مَا تَمْشِي عَلَى اكْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَدْزِيَت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 وانتحك إحدى ابنتي هاتين على أن, على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني به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 قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا موسى الله رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا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 فأرسله معي لبأي يصدقني إني لي أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأُمَمِ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا ماء من وعلى الطير فجعلني صرحا لعلي لعلي اطلع الى ما الىهم موسى وانني لاظنهم من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في ارض بغير حق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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوضين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر لي نَاسٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَالِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّمَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى الْقَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَبَاضَرَ قَالُوا سِحْرَانِ تَبَاضَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ من كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ ۖ ويدرءون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم يفقود وإذا سمعوا الله وأعربوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهبي من أحببته ولكن الله يهبي مين يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك متقطف من أرضنا أو لم نمت لهم حرا من آمن يجاب إليه ثمرات كل حي الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 كَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ خَيْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل أرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم وسرمدا إلى يوم يَوْمِ من إله غير الله يأذيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا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 فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يستغون إن قارون كان من قوم موسى فبلغ عليهم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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر نالله علينا لخسف بنا ولكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للمذين لا يريدون علم وان في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها